بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرج أنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أولا تعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين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 قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِلَى الْخَاسِرِينَ فَأَخَذَتْهُمْ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ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 أَوَلَمْ يَهْدِنَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى قَصَصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ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 وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا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 التخِوه سبنا وَإي ي رسَب اللهاتخِوه سبلا ذَلِلك ب بأنهم كَذَّبوا بآياتنا وَوكانوا عنه غافنين والَّذين كَذذبوا بآياتنا وَق إآخةِ حبقَت عملهم هل يُجزون إلا ما كانوا يعملون.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 أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْهِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ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 من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسطاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه عشرة عينا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 فإِذْ قالَالَ أَُّة مِنْهُم لَ تَعظُونَ قَوْمَنِ اللههُ هلِكُهُمْ أَْ معَذبُهُمْ عَذاابًا شدَديدَا قالوا مادَِةً إ رَبِّكُمْ وَلا عََّهُم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 وَإِذْ نَطَقْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 لهم قلوب لا يفطهون بِهَا ولهم أعين لا يبصرون بِهَا ولهم آذان لا يسمعون بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَ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 إن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِذَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلََّا تَغَشَّهَا حَمَلَت حَمْلًَا خَفِي فَ فَمَرََّت بهِ فَلََّا أَفقَ لَدَّاء وَلهَّه رََّهُ مَا لإِن آتَيتَنَ صَالِ حََّ نَكََُّ مِنَ الشَّكِرين فَلََّا آتَهُماَا صَالِحَاج عَ لَهُ شرَركَ أَفِي م فَتَعَلَ اللههُ عََّا يُشركُون أَُشرِكُونَ ماَا لا يَخلُقُ شَعهُم يُخْلَقُون وَلَا يَسْتَطعونَ لَهُم نصْرَ وَلَا أَفُسَهُم يصُرون وَإِن تَدُهُم إلى الهدَ لَا يتَّبِعُوكُمْ سَوال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 نمین شو فل دہ سمی اور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 124. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 125. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وَْكر البَّكَ فيِي نَفْسكَ تَبَر وَخفَ وَخيفَةَ وَدُونَ الجَهرِ مِنَ القَولِ بِالغُدُوِ والآصَ وَلَا تَكُم مِن الُْغَافِلين إ الذي نَ عادَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكذِرونَ عَن عبادَتِهِ وَيسَّحونَ ويسبحونه وَلَهُ يسجدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول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 وَإِنَّ فرَيق مِنَ المُؤمنِينَ لَكَارِون يجادِلونكَ فِي الحَِّ بعدنَا تَدََّّنكَ أَماَا يُساَاقُونَ إلى المَّوْوتِ وَهُمْ يَون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 لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وما النصر إِلَّا مِنْ عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم نعاس أمنة منه مِنَ عليكم من السماء ماء ليطهركم, به ليطهركم الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام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 فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب الناس كال او متحيزا إلى فئه او متحيزا الى فئه فقد باء غضب من الله وماءه جهنم وبئس المصير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 فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت, ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا قُلْ لَهُ وَلا تَوَلَّ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ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 لكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب لما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله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 فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلت وإن يعودوا فقد مرت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتمة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله صدق الله العظيم